يا الرحمن يا رحيم موقع الطريق موقع. الى الله يفدني الحمد لله وشهد الله لا اله الا الله له لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اما بعد فالله قول تعالى فادرو الذين يلفدون في اسماء قال ابن عباس وابن جريد ومجاهد هم المشركون عدلوا باسماء الله تعالى عما هي عليه فسموا بها أوسنهم فزادوا ونقصوا اشتقوا اللات من الله والعز من العزيز ومناس من المنان وقيل هي تسميتهم الأصنام آلهة هذا كله نوع من انواع الالحاد وهو تسميه المخلوق باسم الخالق تشبيه المخلوق بالخالق عز وجل وان يسميه باسمه سواء ام كان بان يسميه الهًا او ان يشتق من اسمائه ما يناسب الاوثان في زعمه وذلك ان المشركين كانوا يعتقدون ان الملائكه بنات الله تعالى الله عن طوليم ولهن كبيره فاشتقوا الاسماء المؤنثه من اسماء الله عز وجل وتموا بها الهتهم هذا ان اصحى روح التفسير في قوله عز وجل فرايت مولات والعزه ومنات الثالثه الاخرى لكم ذكر ولهن انثى تلك اذا قسمه ظيزه اي جائره تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم تسمية الأصمام آلهة وهذه الأسماء المشتقة من أسماء الله مجرد تسمية لا حقيقة لها ما أنزل الله بها من حجة إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني منه إن إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى امر الانسان ما تمنى فلله الاخره والاوله وكم من ملكه في السماوات لا توني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان اغنى الله لمن يشاء وارضى ذلك انهم كانوا بدون الملائكه يعبدون الملائكه على انها تشفع لهم عند الله فبين الله ان الملائكه لا تشفع الا لمن رضي الله ان يشفع وبعد اذنه ومشيئته عز وجل ثم قال ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى وما لهم به من علم يستبقون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا فتبيين بذلك انهم سموا هذه الاوثان باسماء مؤنثه على زعمهم ان الملائكه بنات الله وانها الهه بزعمهم هذا كله من تشبيه المخلوق بالخالق ان هذا النور تسميه النصارى عيسى صلى الله عليه وسلم ربا وإلها كما يقولون الرب وصوع المسيح الرب الإله وكذا تسميتهم الروح القدس إلها فان هذا من الانحداد ان تصن المخلوقات باسماء الله عز وجل الانحداد اصله النيق فهم مالوا عدل باسماء الله عامه عليه الى الباطل حين سمّوا بها أوثانهم وآلهتهم أو سمّوا بها بعض المخلوقين فهذا النوع الأول من أنواع الإلحاد في أسمائه عز وجل وصفاته وكل من وصف المخلوق عبوثم القالق وجعل له صفته فقد ألحد في أسمائه وصفاته وكما من هذا النوع إلحاد من يفجغ على الموت والمقبولين الصفاة الريوهية والإلهية ويعتقد فيهم أن له صفاة الرب عز وجل من الملك والتدير والضر والنفع ولا يرغب الله من ذلك قال ورئة ابن عباس رضي الله عنهما يلخذون في أسمائه قال يكذبون ويكذبون قال قتاب يرحلون يشركون في اسمائه يشركون هذا مثل الاول قول قتاب على الاول وقال عليه ابن اوز رسول ابن عباس قال الالحاد التكذير وهذا معنى يكذبون وهذا النوع الثاني هو الالحاد الالحاد النفس والتعطير يعني انه اذا كذب باسماء الله الهثنى ونفاهى عنه عز وجل فقد مال واعرب وا انحدث في اسماء الله عز وجل مثل تكذيب المشركين باسم الرحمن والرحيم قالوا ما ندري ما الرحمن الرحيم اكتب باسمك اللهم وكذا قال وكذا كما في قوله عز وجل واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ان اسجد لما تأمرنا واذلهم وكانوا يقولون لا نعلم الا الرحمن اليمامه فهذا من كذبهم ولا كفرهم فان اسم الرحمن اسم الموجود عندهم يعرفون به ربهم عز وجل ولكن كانوا لا يكثرون استعماله وقدوا الى في الظاهريه من تسمى بعبد الرحمن لكنه عبد الرحمن المصري سيد بني عسفه من سوس تقيس وهوازج عبد الرحمن المصري والذي يظهر والله اعلم ان هذا كلام من كذبهم وباطنهم قالوا يا رب الرحمن تكريبا وانكارا وما كان انكار اسماء الله عز وجل ونفيها وتعطيلها ابحادا كان الهاد النتان المعثره بنفي حقائق اسماء الله عز وجل طب عن نفي الاسماء ذاتها او ادعى انها مخلوقه حادثه بعد ان لم تكن بالله عز وجل هي ولا معها هو من هذا النوع من انواع الحد وقال رحمه الله اصطر الحادي في كلام العرب العبون عن القصد والميل والزود والانحراف منه اللحذ في القصد بانحرافه الى جهه القبلة عن سمتها الحقيقيه اللحذ في القصد هو عشان يمين بعد ما يحضر في اتجاه يعني عمودي على سطح الارض وينحرف فيحضر موازي لسطح الارض تقول هذه الاقوال المتقاربه والابحاث عموما وهو ثلاثه اقسام الاول الالحاد المشركين وهو ما ذكره ابو العباس ابن زيد بن زاهد من عباد ان اسماء الله تعالى عنه عليه وتسميتهم اوثاما بها ومضافه لله عز وجل وشقه له وللرسول صلى الله عليه وسلم وهو ان هو تسميه المخلوق باسم الخالق الثاني الادي المشبهه الذين يكيفون صفات الله عز وجل ويشبهونها بصفات خلقه مباذده له تعالى وردا لقوله عز وجل ليس كمثله شيء ولقوله ولا يحيطون به علم وهو مقابل للالحاد المشركين يعني مقابل يعني كما ان الحاد المشركين كان تسميه المخلوق باسم الخالق او صفاته وكذلك الالحاد المصبه تسميه قال خالق باسم المخلوق ووصفه بسفته فمن يقول ان الله يسبه الخلق او انه يستوي كاستوائنا وينزل كنزلنا وله عون كعيننا وعمت هذا عند الوهيد كما قال الله عز جل لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله سقير ونحن اغنياء فكما في قوله سبحانه وتعالى فقالوا اليهود يا رب الله مغلوله وغلت عيديهم ولون بما قالوا بل يداه هو يصفتا ينفط كيفاش بهذا نادى الهاذ كل من يصف الله بصفات النقص والعنى والجهل والمرض وان يغلب ويعوز كل هؤلاء من المسبها المنحدون في اسماء الله وصفاته ومن ذلك ان صار في النصارى وقعوا في النوعين في ابداع المشركين وهم مقابلهم ذلك أنهم وثبوا الرب عز وجل بأسف المخلوق العجز الضعيف فهم يقولون بموت الإله وإلادته واندفاقه ونموه ذكي به وأكرب الطعام وقضائه الحاجة وثائر صبات المخلوقين يقولون بصبات الرب وأن الرب كان يفعل هذه الأشياء تعالى به عن قريم ألوان كبير فهم بإذا عميهم أن المسيح هو الله قالوا بهذه النقيبين و او هذين المتقابلين وصف المخلوق وصف الخالق ووصف الخالق بوصف المخلوق سموا المخلوق باسماء الخالق سموا الخالق وصفوه باسماء المخلوق فهذا التقابل بذلك يقول وراى تجعل المخلوق بمنزله الخالق وشبهوه به وهؤلاء اذا الخالق بمنزله الابسام المخلوقه وشبهوه بها تعالى وتقدس عن افكهم الثالث إلحاد مفاح وهو الذي ذكرنا أنه داخل في دن يكذبون الإلحاد التكذيب من قلع ابن عباس يقول يا من قسمان قسم أثبت ألفاظ أسمائه تعالى دون ما تضمنتهم من صفات الكمال فقالوا رحمن رحيم بلا رحمة عليم بلا علم حكيم بلا حكمة قدير بلا قدرة سميع بلا سمى بصير بلا بصر واضطربوا بقية الأسماء الحسنة هكذا وعطلوها عما عنيها وما تقتضيه وتدمنه من صفات الكمال لله تعالى وهم في الحقيقه تمام بعدهم وانما اسرت الالفاظ دون المعاني تفطرا فهؤلاء لا وهو لا ينفاهم الكشف الثاني بما تشطرب بما تشطرب به اخوانهم بل صرحوا بنفي الاسماء وما تدل عليه من المعاني واستراح من تكلف اولائك وصف الله تعالى بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفه وهم في الحقيقه زاحدون لوجود ذاته تعالى مكذبون بالكتاب وبما ارسل الله من رسل الاول القسم الاول هم المعتزله والقسم الثاني هم الذهنيه الاوائل ولاه النفس والتعطيل صرحوا بنفي اسماءه الحسنى قاولوش له اسم ولا صفه واثبتوا ذات مجرده وهم في الحقيقه يريد الرساله الى ما صرح به من واشد منهم من الفلاسفه الذين لم يثبتوا حتى الذات وقد بكم ذلك في اقسام الانحراف والتفرق بين الاسماء والصفات فاشدهم انحرافا نساق النقيضين الذين قالوا لا سمي ولا ليس يسمى لا وجود ولا ليس وجود وهكذا ثم بعد ذلك الفلاسفه وهم ايضا من النار كفار وعلى عزب الله يثلتون ودودا مجردا بلا ذات ولا اسم ولا صفة ولا فعل يقولون الودود الواجب واجب الودود الودود المطلق الساري ودود بلا صفة هذا الذي لا يمكن ان يوجد الا في الذهن كما ذكرنا الذهن والقادر على فصل بين الصفة والوصفة او بين ان يتصور الاطلاق التام المبدئ بيثبت وخلاص وبده خلاص فهذا الكلام لا يمكن ان يدرى في الحقيقه ولكن هؤلاء بنوا مذهبهم على مساله التنزيه وبذلك نقول قال هنا ان الجهميه يمكن حقيقه منفات الذات منفات الذات يعزرو فلاسفتنا صرحوا بنفي الذات والجهميه صرحوا بنفي الصفات والاسماء معا المعتقد اذا ذكر يعني الايمان بالاسماء وجعلوها مخلوقه ولم يذكر الصفات بل نفوها فقر رحيم رحمان بلا رحمة سميع بلا سمع وهذا كلام عند تأمد وكاف في الجزم البطياني ما معنى رحيم بلا رحمة ما معنى سميع بلا سمع كلام في المنتهى الواب هو في الحقيقة تفريغ للمعاني وانما هو استعمال المنطق اليوناني في الكلمات والامر المعنوية مما لا يصل حدي يعني ازاي تقول الرحمن بلا رحمه تصور عجيب وكلام لا معنى له ولا حقيقه لكنه يقول بحسبا زي قلنا بالرياضه لو قلنا ان في الرحمن غير الرحمه ولو الرحمه انها شبه تبقى قديمه يبقى في اثنين قدماء يبقى في ثلاثه او اربعه يبقى دي تعدد الالهه القديم يبقى تعدد الالهه ويؤدي الى النفي لاهره الله وده من الباطر فان الله لم يزل باسمائه وصفاته وتعدد صفاته لا يعني تعدد ذاته ومثاله الواجب القديم هذا تعدد الالوازم القديم ليس هذا الكلام يعني في الحقيقه والخارج التعدد ده يعني في الصفات والمعاني وليس في الوجود الخارجي لان انه كذا اياه تعالى الله له قوانين ولو كبيره لكنه التزام المنطق اليوناني انه لو اي حاجة تبقى متعددة يبقى هم اكتر من واحد يبقى كهذا هو السلك ولذلك يسمون تعطيلهم هذا التوحيد والحقيقة لك معتجرة اصل مذهب من قلوبة من ابني على التوحيد والعدل ايه هو التوحيد هو الكلام الخزعبلات السخيفة دي اللي يقوله رحيم, رحيم بلا رحمة سميع بلا سمع وبصير بلا بصر كمان فارغ لا حقيقة له ولا قيمة له ولا ياذب الله ولا شك في يعني أن هذا كان من بعوه من الكفر والإلحاد وكما ذكرنا في الحرورية للتحادية فإنه من أعظم النفئ الحادة ما تشويهم فالذين يقولون أن هذا الخلق هو الله هم من المشبهة المشركين ومعادة بالله المشرك الذي يقول هذا إذا كان المشركون قد قالوا عن أوثانين أنها آلها فالذي يقول عن الكون كله أنه لا أشد كفرا وشركا من الذين سموا أو ثمانه عليه وإذا قال المشبه أن الله يزل خلقه في كذا وكذا فإذا قال أولئك الكفر الحنورية والتخذية أن الله يأكل واشد وينام ويموت تعال لأن الكون كل عندهم فقد وقعوا في هذين الموعين من الشرك ومذلك أولئك الملحدون جميعا من الكفار ومع ذلك انما نقصد الفلاسفه من باب المقوضين والغنيه الغلاة النفسي وصرحوا بنفي الكتاب والسنه والغنيه بالتحديد اما المعتزله فحقيقه قولهم هو قول الاوائك الذهنيه ولكنهم اضطروا بدفاع التاويل ولذا امتنع تكفيرهم باعيانهم حتى تقام عليهم الحجه هو ذلك يقول وكل هذه الاربعه الاقسام كل فريق منهم يكفر مقابله بقصد الاربعه اللي هم الحادي المسلمين والحادي المشدده وقسمين الحادي المعتزله والجهه ما ذكرش هو الفلاسفه ولا نفط المقبولين ولا الحريه للتحديه في هذا الموضوع وكان هو في الحقيقه من من الحاد ايضا ولا مالك ايضا يعني اميل الاسعره فانهم اثبتوا الاسماء المتعلق بها سبع صفات الاسماء التي تعلق بها السبع صفات التي اثبتوها للصفات المعاني وما فيه ذلك ان الاسماء جعلوها ايضا مفرغه من حقائقها فلا فاسم الرحمن الرحيم يقدم بالاسم ولكنهم يقولون ان الرحمه بعض من الخير وانما الرحمه التي وصفت الله هي ارادته الثواب او اراده يعني ارادته التكريم وكذا سائر الاسماء ادل على صفات زائده على الصفات السبعه عندهم لغايه السمع والبصر والحواس والقدره والاراده والكلام والعلم فكل ما زاد على السبعه وجب رده عندهم الى السبعه وهذا في الحقيقه ما حقيقتي أعظم النوع من الموت والإرحاد في أسماء الله وصداد سبحانه وتعالى الواجب أن نثلث كل ما أثبته الله ونثل في الأسماء وصفات ونقول هذه الأسماء دالة على معانها يقول كل هذه الأربعة الأقسام كل فريق منها يكثر مقابلة وهم كما قالوا كلهم كفار مشهادة الله وملائكته وكتبه ورسله والناس أثناء من أهل الإيمان والإثبات الواقفين مع شرع الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه واله وصحبه اجمعين الاطلاق على قوله على قسم الاول من الخالد والمتعزله انهم كلهم كفار هذا فيه نظر والله اعلم وعد النبي ينبغي ان يقال ان هذا الكلام يعني نفرق بين كفر النوع وكفر العيد وان من كان متاولا لم تقم عليه الحجه من المعتزله فلا يكفر حتى تقام عليه حجه وإن كان حقيقة القول أصله حقيقته لو أزله كفر ونهاده الله فهو طبعا من اتعرض للتعيين هنا وكثيرا ما يطلق هذه المسائل دماغا على أنه لا يتكلم على الأعيان وذكر كثيرا من ذلك في مساءة العلو والكلام ولا شك أن طريقة أهل العلم عندما ظهرت بلعة المعتزلة وانتشرت سأكد لنا انهم ما كانوا يكفرونهم بأيانين على العموم وإلا في موقف الامن احمد رحمه الله عن المأمون ثم المعتصم بعد ذلك مشهور وكانوا يقولون له يعني يقولون له احمد ما قوله رحمه الله بتكفير من طلب خلق القرآن فكانوا يسألونه عن خروج على المعتصم ونحضر يقول لا نخلق هذا من طاعة ولا ننزع هذا من طاعة وكان يقول عن المعتصم امور الهامين وهذا يدل انه لم يكن يكره ووجد من المله وكان قلبه وكان اشفق عليهم علي او كان ارفق بهم من ذلك وذلك انه كان يعلم انهم مخضوعون من المعتزله المتكلمين عبد الله وكما دمن هؤلاء ولكنه لم يسعى في اقامه حد الردة عليهم وهذا حمله بعض اصحابه بعض صالح احمد على انه انما يقول كفر في طائف من قرء الخرقان ويعني كفر من كفر وقد رد هذا الشيخ اسامه جميل رحمه الله وقال ان نصوص ابن احمد تؤكد انه ان, أن هذا ليس من كفر اصغر وانما يعني بنفي ال... انما الخلق الكفر من قرء الخرقان هو كفر ونهضرك من كفر يعني كفر الاكبر ولكن الذي حدث انه عندما وجد اختلافا بين تصرفه مع ائمه زمانه وبين يعني قوله وتتواهي من قالوا خلق القران يظن انه ارتكب اصغر وليس كذلك ولكن وجد الجمع الذي ذكر بان تصرف الامام وبين فتواه ان الفرق والتفرقه بين النوع والعيب ده هو كان قلب كفر النوع ولا عين لانه يعلم انهم عبورين بدرج المرهيات تانى الهجر يمنع التكفير مع الاسم والذن واستحقاق العقاب لكنه لا يكثف حتى تقوم عليه الهجر ولذلك الاطلاق بأنه معتزل الكفار هذا قير بعض اهل العلم وقسم اهل حديث لكن منهور اهل العلم منهور اهل فقهاء والمخدثين لا يرون كدر هذه الفرق اقصد بذلك الخوارض المعتزلة يعني سلم عن منهم يعني احسن حالا منهم بكثيرك الاشاعرة لكنهم يعني يوجد طائفة من اهل علم من تخرج هؤلاء من السنتين سنة فرقة لكن قلة ويوجد في ذلك سائر لكن الصحيح الراجح ان فرقة المعتزلة ضمن فرق الامة وكلامها كفر ولو كفر المعين حتى تقام عليه الامة ايوه يعني لما احمد لما قال بخاب كفر من قال بخلق القران ونهوى ذلك فانه يعني بذلك كفر النوع لا كفر العين حتى مقام الكفر مش معنى كفر العين ان عمره ما هي ما هيغفر لا والكلام ده لكن معناه ان هو لا يكفر حتى ايه تزال الشبهات تزال موانع التكفير منها البيان ومنها بقى ثغره الامور الاخرى بنتكلم عنها لكن هنا في هذا المقام يقضي الجهل والتاويل منع من من التكفير هو الجهل والتاويل هذا هو صحيح في هذه المساله لكن هي مساله اخرى يعني هو الشيخ اختار ان الم... المعتزله ضمن طائفه الكفار ولكن كان لابد من التنبيه على ان على الاقل ان هذا الامر انه خلاف بين بيقول له اهل الدين يقول لا شك احد ان الامام احمد اقام الحجه على كبار علماء المعتزله عندما ما ضروري فلماذا لم يكفرهم لا المساله فيها نظر نراه عبد الرحمن والله كان في موقف الدفاع وانما كان يقول اتوني بالادله والمناظرات يعرف ان هو كان امام المعتصم انما كان يريد الدفاع عن نفسه يقول اتوني بالدليل اتوني بالدليل ويعني على اعراب ما تقولون من كتاب او سنة فياذا ما لاثته بالدليل الا لعلم الكلام الشبهات الباطلة فمسأته ان يقعد الحجة بالالزام تكذيب الله وتجريب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن متاحا لا في المناظره بل كان يضرب اثناء ذلك رحمه الله على الامتناع المجرد على انه بيمتنع يرفض ان يقول كالقران مخلوق فعلى ذلك المساله فيها نظر والله اعلى اعلم انما هو امتناع من القول وهو المساله تحتاج الى مناقشه ولم يكن الباب مفتوحا لم يكن المناقشه تصلح لذلك وانما يعني اوقع الباب ان القى في السجن رحمه الله مده من الزمن ثم بعد ذلك اوكله منه وامر المتو يعني امر بالمتو باغلاق الكلام في الموضوع ما عادش يتكلم وبعد ذلك المتوكم يعني اظهر السنه بعد مده ايضا فده فبعد... واضح دليل ان هو الامر ما كانش يعني يعني سمح بوجود اقامه الحده بالطريقه التي يعني يترتب عليها اقامه الحكم او شروط الحكم حكم التكفير خصوصا في مثل هذه المسائل فيها شبهات كثيره وهي ليست معلومه دين بالضروره وانما يلزم منها تكليم المعلوم دين بالضروره لان القران كلام الله في حقيقه لازم كلام لكن المعتزله كانوا يقولوا كلام الله ولكنه مخلوق فانت لو قلت واحد في عهد الشارع النهارده فضلا بقى وزمان كذلك لو قلت له القران مخلوق او غير مخلوق رجل هي ايه مش هيقرا هو ايه الموضوع ده والموضوع ده مش خلاف ان القران مش كلام ربنا ولا كلام كلام ربنا قطعا بلا شك وهذا هو المعلوم لدينا بالضروره اما المعلوم بالضروره مع ما الذي انتشر عنه في المسلمين وبذلك هذا الامر لم ينتشر انه في عوام المسلمين انما هو لدى طلاب العلم وعلماء ف وكذلك انت لو جبت قلت لهم الرحمن الرحيم الرحمن بلا رحمه سميع بلا سمع قادر بلا قدره هو الراجل حقيقه ماذا يفهم من هذا الكلام او ماذا افهم من لوازم الكلام ده ان هو يعني تفريغ لاسماء الله عز وجل من معانيها وانرا ايرد منهم كفر وانه بالله والمبدئ ليس برحمان ولا برحيم فهذا الكلام يحتد الى اقامه الحد والبيان ان يعني في هذه المساله قرات اسماء الصفات الصفات العليا اي اثبات الصفات العليا التي وصف بها نفسه تعالى وصفها بها نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ومن اوصي الجلال من صفات الذات وصفات الافعال صفات الذات صفات الافعال الصفات الذاتيه الصفات المتعلقه بذات الرب عز وجل ولا تتعلق بقدرته ومشيئته لان كما لها الا تتعلق بالقدره والمشيئه كما كانت القدره كان حياه كان علم كان وحدانيه كان علما كان كبرياء والمجد يعني انت اضاضها لي نقص يعني بالقطع فضد الحياه الموت وضد العلم الجهل و ضد القدرة العدف و ضد الكبرياء يعني التواضع يعني الابضع انه يكون انسان و يعني او المرسوب به وضيع والي عزه الله فكل عدوس متنقف يتحتم ان تنفع لله عز وجل وهذه كمالها انك تتعلق من شيء انفعش تقول انه اذا شاء ان يكون واحدا شاء فعل و اذا شاء ان يكون إيه ثلاثة فعل او اذا شاء ان يموت نات و اذا شاء ان يحيى حيا هذا نعجز لا يمكن ان يوصف به الرب عز وجل ونقص بل كله هذه الصفات الذات صفات كمال مطلق على كل الاحوال وبدون نقص اما صفات الافعال فانما هي صفات يعني متعلقه بارادته ومشيئته عز وجل لان كمالها ان تفعل عند الاراده وتترك عند الاراده وليس بذهب به بنقص فنقول مثلا الكلام والصكوت هو العجز عن الكلام وعدم وجود قدر الكلام كالخرس مثلا او العي او عدم القدره على الكلام دي شنو نقص ولذلك صفه الكلام كنوع صفه قديمه كنوع دين في الكلام قديم لم يزل الله عز وجل متكلما مش ان هو مثلا كان انسان الذي يولد عاجزا عن الكلام الى ان يتعلم دي الكلام سنتين ما يعرفش يتكلم وبعدين يتعلم الكلام و يعني قد يكون في ذلك اننا نغضن العي اولا ونحو هذا لكن الله لم يذر متكلما لكن يعني مش عايز نقول ان الصم الفعليه يعني عكس الصم الذاتيه عكس الصم الذاتيه في كلام من خرس والعاجزه عن كلام اما عكس مش عكس الصم الذاتيه مقابل الصم الفعليه السكوت معانا كده وهذا حسن أن يعني و و و ومعنى كمال ان يوصف الرب عزيزي بنا ويتكلم الى شاء ويسكت الى شاء وان كان بعض او كثير من السنة توقف عن الثبات السكوت لكن الصحيح ان يثبت انه يسكت الى شاء لثبوت الحديث لذلك وهو ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حد حضورا فلا تعتدوها وفرض فراء الفراء تضيعوها وسكت عن اشياء رحمة بكم من غير النسيان ورغيك هل السنة يقولون ان الله لم يزل متكلما ويجوده اذا شاء لان ولذلك الامر يتعلق بالمشيئه ويتعلق في وقت معين ويقول ان الله نادى موسى وكلمه حين كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك وان كان موصوف اذلا بانه كلم موسى تكريبا ولم يزل موسى بذلك ولكن كلام كاحاد الكلام لان عندما قال يا موسى اني انا رب انني انا ربك فخلع عن عليك انك بالادي المقدس طال كان ده حصل في وقت معين كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اتدرون ماذا قال ربكم الليله اذا قالوا الله صلى الله عليه وقال قال اصبح من الذي يؤمن بك ففي كلام ربنا اتكلم بيه في ايه وقت معين وهذا امر معلوم انه انما ابره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فاذا القول كن بيكون في وقت ايه معين والا يبقى المخلوقات ازليه وذلك هذا الكلام لا يتمثى مع مذهب الاشاعرة القائلين بان ملايئين الا سمة الكلام الذاتي اللي هو غير متعلقة بالمشيئة ولذلك اضطروا الى ما في الحرف والصوت واضطروا الى انه لا تكلم في وقت دون وقت بل عندهم ان الكلام هو الكلام النفسي فقط دون حقيقة الكلام ولذلك ينبعوا في قفل معتزرة في التأثير وفي منبع مصدر التلقي ولذلك هو منتزع ذلك قالوا ان ربنا كلام الله عز وجل صفه قديمه ازليه طب ما ليه بقى قالوا اه سيدنا موسى ده اوزيره عنه الحجج في ذلك الوقت حتى ادرك الصفه القديمه ولا انه سمع حروف ولا سمع كلام في الحقيقه ده هو بس عندهم انه سمع ايوه نعم بس سمع ايه سمع ما دل له على المعاني القديمه فمذهبهم ما يمشيش عليه قوي سأكلم الله بوسى تقديمه إن يثبتوها صحيح إثبات النظر طبعا بلا شك أكتر تأدبا مع القرآن من المعتزلة لكن حقيقة مذهبهم إن هو إيه ده السفر القديمة دي يعني إن هو عين الأمر وعين الناهي وعين القبر وعين الاستفرام مفيش أصلا يعني, يعني اختلاف في ذلك وهو سفر ده سفر الحياة لكن عندهم سفر الحياة يمكن أن تسمع وتسم وتذاق وده كلام عجيب جدا لان احنا كل موجود يمكن ان يدرك بالحواس الخمسه يعني عندهم بيقول لك ممكن ايه ان هو يشم الحياه مثلا او يشم السمع او يرى مثلا الكلمات او يسمع المبصرات عندهم ده كلام طبعا يعني فعلا التناقض علم الكلام ده مليء بالتناقضات كلام سخيف وجهل عظيم انما دي تسمع الاصوات وترى لإيه الاشياء مش تسمع ليه او تسمع الاشياء وتذوق وترى الاصوات او تسم مثلا الصوت مثلا او نحو ذلك وتتذوق المنظر مش ما التذوق عندهم لو الذوق اللي هو, هو حاسس الانسان مش التذوق مثلا ان هو يعني ادراك الامر يعني لا التذوق اللي هو التذوق يعني والشم اللي هو الشم فالامر عندهم اصلا من كلام باط ان هم انكروا كل سمات الافعال وليس عندهم استفاد السابع اللي اثبتوها دي لا يمكن أن, ان تتعلق بمشيئة وارادة وانما وده في الحقيقة ده نفي للرموية لان الرب لم يفعل ما يشاء فعاله لما يريد اذا شاء سبحانه وتعال ولا شك انه فعل اشياء في اوقات معيانة وذكى ليه ان كله افتواء لان هو لابد ان يكون فيه في وقت لنص القرآن كده خلق السادس الارض فيه ست في ستة ايام ثم استوى على افتواء على العرش اذا الافتواء كان بعد خلق ايه استماته ارض وقاطعا بعد خلق العرش والعرش ليس قديما فما عندهمش اصلا اثبات صفه لاي شيء قديمه يعني ايه نوعا فيثبتوا نقول الصفات مش قديمه مش قديمه مطلقا نقول الصفات الافعال قديمه النوع حادثه الافراد اللي هي متعلقه بمشيئه الله سبحانه وتعالى حادثه الافراد يعني ايه حادثه مش معنى مخلوقه ولكن بمعنى انها تقع في وقت معين تكون في وقت معين اذا شاء الله فعلها واذا شاء تركها قال عز وجل الله فعاله لما يريد وده احنا قشرنا الى هذه مسألة من قبل مسئلة الفرق ده نصفات الذات في صفحة الأفعال في الجه لا الذين لا يفرقون بينهما ويجعلونها بعض صفحات الذات يجعلونها من صفحة الأفعال والجهلة منهم زي صفحة الوحدانية وزي المصارة لما يقوله ازاي ربنا يموت ويقول لك ربنا قادر ان يموت وقادر ان يوحيا اذا لك مش قادر على ذلك زي المثال اللي كنا بنقوله قادر ان يخلق اميث ولا الكلام الغبي ده عن عبد الله ازاي الكلام ده اصلا مش لو ده, ده غير مخلوق يبقى ازاي قادر ان يخلق غير مخلوق وده كلام اخر يقول انما هو لا عبد ولا فرد ها قادر ان يكون متعددا لا ده دامج من صفات هذه صفات الذات الصفات الذاتيه الوحدانيه دي من صفات الذات واو انه غير مخلوق عز وجل الخالق غير وخصه سبحانه وتعالى بصفات الذات ولذلك كونه عز وجل لم يلد ولم يولد ذات سبحانه وتعالى ولذلك هذا الامر غير متعلق بمشيئه ربنا قادر ان يولد اذا اراد يلد ان يلد لا يا ربنا عز وجل لا يلد لم يلد ولم يولد ولا يلد ولا يولد سبحانه وتعالى طب امال لو امال ايه قوله سبحانه لو اراد الله ان يتخذ ولدا نصفا مما يخلق ما شاء ده هيحصل ده ان ربنا قال لو اراد ان يتخذ ولدا نصفا ايه مما ايه يخلق يعني لو كان هذا لو اراد ان يسمى بعض خلقه ولدا لكان هذا الولد مخلوقا لما كان ولدا من جنس ابي لان انا مستحيل ده الوحدانيه الذاتيه لله عز وجل اللي منفي لعدم مسيئته تسميه بعض الخلق ولدا اذا مخلوق بصفه ولد زي ما ما صار بيعتقدوا واللي بيدعوا تعتقدوا في نفسهم كما قال الله عز وجل وقالت اليهود ان صار نحن ابناء الله واحباؤه هل هم بيعتقدوا ان هم آلهه من جنس الاله وان زي ما الانسان له ابناء فربنا له ابناء هم دول لا هم جازمون بانه بيعتقدوا هم اعتقدوا مثلا ان هم ابناء الله وان الذين سواء في الصراط في الارض يلاقوا يدعون ابناء الله وان ادم ابن الله وان يعقوب ابن الله الكلام ده هم عندهم كلهم كده منافي لاعتقادهم ان عيسى ابن الله ده زي ده عندهم ايساب الله عندهم بيبص يقولوا مساوي له بالجوهر من نفس ابيه من جاء جوه... اله من اله مولود قبل كل الذمور ازلي في الولاده وان كلمه ولاده تنفي الازليه قطعا لان واحد اصلي والتاني فر لكن لكن هم بيسموا انفسهم ابناء ابناء الله ويقولوا ان ادم ابن الله ويقولوا ان يعقوب ابن ابن الله تعالوا معه كانوا يقولوا كلام كبير كل ده باعتبار ايه باعتبار التكريم مع ان هم مخلوقين فده اللي منفي عن الله لعدم ارادته ذلك فلم يسمي الله بعض خلقه ولدي انه لمسا ذلك اما عدم موجود ولد من جنفه يتقدم في المسيح لو من جنفه فده ممتنع للهاته معينا يا اخونا يعني زي كده بذلك امتنع الموت على الله الله عز وجل لا يموت صلى الله عليه وسلم بس يموت اذا شاء وحين اذا شاء ده هو لا يموت عن الزوجه لان كمال القدره تابع لكمال الحياه معانا كلام ده مش ممكن ان هو تقول ان هو قادر على ان يموت ده هداذا عجز مطلق ده ممكن يبقى فيه قدره ل... او قدره ضعيفه موجوده لكن مع زوايا الحياه مش عمرو وكسور يقول القدره ولذلك نقول ان هذا الكلام لابد من التصريقه في هذا الامر طب ما رد التفريق ده الايه رد الى ما سبب اختيار السنه ان في صفات ربنا علقها وصفات الافعال كلها علقها الله عز وجل على ايه على مشيئته واصطفاءات اخرى اللي بتعلق على مشيئته بل جزم الله عز وجل ايه ده عشان كده قلنا ان في الايه لو اراد الله ان يتخذ ولدا بدا مخلوق ما يبين ذلك اصطفا منا يخلق ما يشاء ثم نزه نفسه عن اراده ذلك فقال سبحانه هو والله وحده هو الواحد وهو الله الواحد قهر فهو عز وجل واحد في ذاته واسماؤه وصفاته ولم يرضى ولم يشاء عز وجل ان يسمى مجرد تسميه ان يسمى بعض خلقه ولده سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد هذه صفه من صفات ذاته عز وجل صفات الاولى من صفات الذات وصفات الافعال مما تضمنته اسمائه بالاشتقاق اشتق من الاسم كان كالع... كان له ده يعني اسمه العليم اشتق منها العديد والقدره والسمع والبصر والحكمه والرحمه والعزه والعلو وغيرها ومما اخبر به عن نفسه اخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يشتق منه اسما يعني صفات لم يشتق منها اسماء او ان احنا وصلنا ان هو ان المصدر ده اصلا اسم الله عز وجل الله هو الجذر اشتق منه يعني اسم الرحمن هو اصل كلمه الرحمن وان كان في اللغه اللي تعودوا عليها في الاصطلاح ان يجيب الجذر هو اللي اشتق منه الايه الاشتقاق لكن هو نصر العديد قال ان الله عز وجل عن الرحمن انه شق له اسما من ايه من اسمه سبحانه وتعالى وهي اصل ماده رحم را ح م اصل ربنا متسمي بهذا الاسم اصل الامر ان ربنا عايز ان هو الرحمن بهذه الاحرف العربيه اذ لم يزل عز الذل هو الرحمن وله معنى الاسم هو صفه الايه الرحمه ومنه اشتقت الاسماء يعني اسم يعني معنى العلم ده اصلا مشتق باسم العليم سبحانه وتعالى ده كلام ايه المشهور طبعا في الاشتقاق في اللغه ان هقول ان المصدر والمشتق منه ايه الاسماء ولكن هي في الواقع بقى الموجود ايه اللي حصل ان هي هذه اسماء ازليه لم يزل لله مت... اسمه كذلك سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم العليم القدير ومنه علما اشتق الناس يعني من هذا المعنى اثارت يعني ما يتكلم الناس به يقول غيره مما اخبر بي النفس اغرى رسول الله ولم يستقم ويستقم منها اسما كحبه المؤمنين والمتقين والمحسنين ذكره افعال والله يحب المحسنين والله يحب المتقين والله يحب المحسنين ولم يستقم منها المحب ورضائه عن عباده المؤمنين ورضاه لهم الاسلام دينا انا ماكل من ليس اسمه الراضي وكراهته انبعاث المنافقين وثقته على الكافرين وكراهاتهم بعث المنفقين وصخاطيه على الكافرين وغضبين عليهم وليس من هذه اسماء الكاره والصاخص يقول وإثبات وجهي وإثبات وجهي ذي الجلال والإكرام ويديه المرسوطتين يعني نقر ذو الوج وذو اليدين انما هو عز ذا نقول يداه مرسوطتان سبحانه وتعالى ووجه ذو الجلال والإكرام وغير ذلك من لديه فرضيه للانتباه ورائي ذلك انه ثابت في التابع والسنه والفطر السليمه وسياتي الكلام على ما ذكر من ذلك في المتن في محله وما لم يذكر في المتن ففي خاتمه الباب ان شاء الله تعالى يقول انه الرب الجليل الاكبر الخالق البارئ المصور بارئ البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق يقول انه الرب واثباته اي واثبات ربوبيته لانه رب كل شيء ومالككم رب الاولين والاخرين رب المشرقين ورب المغربين رب السماوات والارض وما بينهما رب العالمين رب الاخره والاوله مالك الملك فلا شريك له في ملكه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء وهو يذ من يشاء ويهذب من يشاء ويهدي من يشاء، ويبلّ من يشاء ويفعد من يشاء، ويسقي من يشاء ويأخذ من يشاء، ويرفع من يشاء ويغطي من يشاء، ويمنع من يشاء وي 요�صد من يشاء، ويقطع من يشاء ويرفع الرزق لمن يشاء، ويقدله على من يشاء يخلق من يشاء يهب من يشاء ناثه ويهب من يشاء الذكور أو يزيدهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء وعقيمان إنه عبيل قدير عمك الله يورج الليل في النهار ويرج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحي الأرض بعد موتها وسخر الشمس على القمر كل يجري لأدل مسمى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدونه خلق فسوى وقدر فهذا وأضحك وأبكى وأمات وأحيا وخلق الزوجين الذكر والأنفة من نطفة إذا تمنا وأغنى وأقنى أقنى جعل العباد يقتلون وأوجد وأثنى يبدي ويعيد ويفعل ما يريد رفع سمك السماء فسواها وأغطش ليلها وأخرج بحهاها أو قصا لها اظلم ليلها واخرج ضحاها جعله منورا مشهدا لوجود النور فيه وبسط الارض ودحاها سبحان الله بسط الارض ودحاها ووسعها والارض بعد ذلك دحاها اما بمعنى وسعها والمعنى الثاني الذي قال به كثير ان دحاها بمعنى اخرج منها ماءها ومراعا وليس دحاها بمعنى جعلها داحيه إيه دي الدحى يا بيه بدور عليها في كتب اللغه العربيه ما فيش اصلا مش موجوده يعني مش موجوده كلمه الدحى في اللغه العربيه دي عندي فلاحين بس هناك بقى جهاز علمي جهاز علمي هو مين عايز الدحى في اللغه العربيه بمعنى البيضه بيقولوا ان مش له عربي بمعنى على موه في اللغه العربيه هي مش دائريه ده دا. ها هي كره كالكره طبعا اذا احيى افتراضه اما بما وسعها وسعها الخلق جعلاها واسع او بما اخرج منها ماءها ومرعاها يعني ان ما فعله الله في الارض من وجود الماء والمراعي والاشجار والنباتات هو ده الدحي قال واخرج وافرز لها واخرج بحاها وبسط الارض ودحاها فراشا لعباده من هذا ونصب الجبال عليها اوتادا سخر فوق تجذي في البحر لأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه خالق الأصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان يمطين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفرق فيه من الوحي وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ خَالِقَ الْكَوْنِ وَمَا فِيهِ وَجَامِعَ النَّاسِ يَوْمَ لَا رَيْبَ فِيهِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ مِثْلًا شُدَّ ذُو مِلْحٍ وَذُو عُذْبٍ فَعَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدَرٌ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أن يخلف وعدهم أحدهم الآخر فيعبد الله فيهما من أراد أن يشكر نعمه سبحانه وتعالى علم وألهم وجبر فأحكم فقضى فأبرم أي نفذ لا راد لقضائه ولا مضاد لأمره ولا معقد لحكمه ولا شريك له في ملكه ولا اله الا هو لا رد لقضائه الكوني فما بدا ما يريد ولا مضاد لامره الكوني لا بد ان ينفذ ما امر به ولا معقب لحكمه الكوني فما حكم الله به كان ولا يمكن للمخلوق ان يعقب عليه وكذا الشرعي فلا يرد قضائه الشرعي مؤمن ابدا لا يحل رد قضائه الشرعي في دين الله بل ما ان شاء الله ذلك خرج عن دين الله ولا مضاد لامر شرعي فمن ضاد الله في امر شرعي كفر واهلكه الله عز وجل بامره الكمال وكذا من راى لنفسه او لغيره حق التعقيب على حكم الله الشرعي فقد كفر وان ليس في شرع الله ان يعقد احد على حكم الله او ان يختار منه ما يريد او يترك منه ما لا يريد او ان يستشار في اقامته وعدم اقامته او يورد على الناس ليقرروا لهم فيه نعوذ بالله من ذلك ان كان الكلام هنا طبعا في المقام الكوني او هو كلام على الربوبيه يقول ولا شريك له في ملكه ولا اله غيره ولا رب سواه ما شاء كان وما لم يشأ لين يكن ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم هو ذكر المعنى الاول والمعاني الربوبيه اللي هو معنى الخلق والرزق والتدبير واللي هو جاب كل الكلمات دي العظيمه الجميله الرائعه التي هي ماخوذه من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرا معظمها ايات كلها كلها في لفت انظار البشر الى مظاهر ربوبيه الله وفعله بما شاء عز وجل والتفكير في هذا الكون الواسع من حولين لكي يدركوا عظمة الرب سبحانه وتعالى وانه وحده الخالق المدبر عز وجل ومعنى الملك ايضا اشار اليه حيث قال مالك الهلك لا شريك له في ملكه وكما قال في اخر كلامه لا شريك له في ملكه ولا اله ويو ف هو الملك والمالك لكل ما في هذا الكون سبحانه وتعالى والرب مع المالك يستعمل كثيرا في اللغة وحقيقة في الأمر أن الله هو الرب الحق فمن سياه لا يملك شيئا وإنما هو ملك ما جازه في الحقيقة لذلك إذا قيل رب المال أو رب الدار هذا إنساغ لغة لأنه يملكها فيما يظهر للناس إلا أن حقيقة الملك غير حاصرة من أخلق والدول على ذلك أنه ولد ولم يكن مالكا لشيء وقبل ان يولد لم يكن له ملك شيء ولا ملك شيء وان وكذلك حين اموت يارثه يورث الله عز وجل ما كان له ويرث مما له ميراث السماوات والارض سبحانه وتعالى فالخلق جميعا لا بد ان يعلموا ذلك ويوقنوا به وبالتالي يتصرفون في انفسهم واموالهم فصرف العديد المملوكي الملوكين لا تسلم للملوك ولا تسلف الاحرار وانما الانسان هبه من الله نفسه فانه باء الله عز وجل السمع والبصر والحياء وهو وهبه المال والولد والقدره والقوه وكان عدم النقص لم يكن شيئا من الكره ما اخرج الانسان الى يتذكر هذا لكي لا يطغى ولكي لا يظن نفسه مستغنيا و معناه في النهايه الى العدم كذلك مره اخرى حيث يموت ويديع ما يملك كله واما المعنى الثالث فهو منع الملك او هو معنى الامر والنهي والسياده والتشريع التحليل والتحريم الأمر, الشرع الامر الشرعي الذي الله الامر الشرعي الذي يأمر وينهى كما قال يوسف عليه السلام اكرني عند ربك سيدك وا قَوْلَ عَزَّ جَلَّ أَنَّ يَهُودَ والنصارى اتفقوا أخبرهم رباباً من دين الله والمسيح ابن مريم اتفقوا أخبرهم رباباً أي سادة يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيتبعونهم على ذلك فهذا معنى الربوبية لذلك قلنا أن الله هو الرب تنفراد الرب عز وجل بكل معنى الربوبية هو الخلق والرزق والتدبير والاسعاد والاشقاء والهيئه والاماته والاعزاز والاذلال والهدايه والابلا وكل ما ذكر من معاني تسخير الشمس والقمر والنجوم والسماوات والارض كل هذه ما يرث ذكرها في شرح هذه الكريمه وكذلك له سبحانه وتعالى الملك التام فقد يسمع الاصان وسمعه ثم يملكها غيره كمن يصنع مثلا أي صناعة هذه الأشياء صنعها غيركم وأنتمي تملكونها والله عز وجل لم يترك ملكه لأحد سبحانه وتعالى قال هو الذي يدبر الأمر هو الذي خلقه ويدبره وهو الذي يملكه لا شريك له في ملكه سبحانه وتعالى وقد يكون الإنسان يعني مالكا لشيء وليس ينلك فإنه لا يوجد من يأمره أنه مثلا او هو مالك للدار ولكن ما اهل الدار لا يلتزمون اوامرها ولا يسمعون كلامها او هو عاجز عنهم كم من مالك لشيء عاجز ما من يعني له كلمه عليه وقد يعني لذلك سنقول ان الله سبحانه وتعالى هو الامر المنهي في الحقيقه هو المستحق العبده واي طاع سبحانه وتعالى فهو الرد المسرع للناس لا يشجع للناس غير لا يكون هذا ابدا شيئا حق بل هو تشييع لباطل اذا شرع للناس غيره سبحان الله وتعالى ولذلك نقول ان ادعاء الحريه المطلقه مع اوامر الله هذا الكفر الذي ينادي به يعني ملايين في الارض ز كفروا والمنافقون يقولون حريه حرية الابداع والفكر والكفر ونحو ذلك وان لا بد من ان يتكلم الناس بما يشتهون هذا والله يعني من الكفر الصريح من الطعن في الربوبيه فضلا عن الطعن في الالهيه وذلك ان الطعن في الربوبيه يستلزم الطعن في الالهيه وان الله رب العالمين اذا انتم تقولون ان حق الانسان ان يصب اشرب الرب عز وجل والرسل والكتب ونها ذلك هذا اعتقاد ان الله والرب لا منافى ولذلك لا أعظوا هذا ممن يؤمن بولود الله وإنما هم الكفرة الملاحدة يعني, يعني الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى وإن تدثروا أحيانا بجسار الالتزام بالدين لأجل أن يغوضوا كفرهم على المسلمين السجد الذين لا يعرفون حقيقة نشاقهم وبرالهم وكفرهم ونهاده والله وكذلك من يزعم ان مع الله عزل الله او من دون الله من يشرع للناس وله الحق التشريع وتشريعته ملزمة للخلق هذا شرك من ربوضية فضلا عن الالهية نسأل الله عزل الله ان يعيدنا من ذلك الجليل اي المتصف بجميع موة الجلال وصفات الكمال المنزه عن النقائص والمحال المتعالي على الاشباه والانسان له الاسماء الحسنى والصفات العلى والمجد الاعلى وله الحمد في الاخره في الاولى جل سبحانه وتعالى هذا الاسم من الصفات الجامعه لجمله او لجميع انواع الكمال قسم القدوس بمعنى النفي تنزيه الله عن كل نقص فالذي له معاني الجلال ايه هي معاني الجلال ومعاني المجد معاني الجلال كمال العلم كمال الغنى كمال العظمة كمال القدره كمال الحكمه هذه معاني الجلال نهوث الجلال يعني ايه الجلال يعني كمال الصفات كل صفه لو منها اكمل المعاني سبحانه وتعالى له نهوث الجلال يعني له كمال الغنى كماله القدره كماله الحياه كماله العلم وهكذا وهو لا شك ايضا استعمل في معنى نفي النقص جل عن كذا جل وتعالى عن كذا وهذا اساس التفصيل اكثر في ان علي علو الشان يقول تعالى سبحانه وتعالى عن كذا عن النقص عن العجز عن الفقر عن العيب عن اللوط عن اللوم عن السفه وفي الحقيقه لكمال سوف سوف لا يعني لماذا هو قال تعالى عن المني والسمت و الموت لانه الحي تعالى عن العجز لانه القدير سبحانه وتعالى الاكبر الذي السماوات والارض وما فيهن وما بينهما في كفه كخردله في كفه احديماله وله العظمه والكبياء وهو اكبر كل شيء شهاده لا مناسع له في عظمته الكبرياء ولا انبذر عظمة والكبرياء للا يبقى الاكبر كما نقول الله اكبر اكبر من كل شيء سبحانه وتعالى وقد وصف النبي على سبحان ذلك ويمر كما جاء السلامة الارض في كثف الرحمن كقربلة في كثف احدكم يتمر كما جاءت والاكبر او الكبير الذي له صفة الكبرياء والعظمة سبحانه وتعالى لا يوجد يا هو معز وجل ولا يذل ولا يخضع لاحد له كبرياء سبحانه وتعالى وما مثيل له وهو اكبر كل شيء شهاده فاذا شهد بأمر فكفى بالله شهيدا لانه اكبر شيء شهاده كل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بينكم شهيد على باسه النبي عليه الصلاه والسلام وعلى صفحه القران نتحدث عن قدر اقول قولها